أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوأرنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغسا فاضرب به ولا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا ابراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الأيدي والابصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار والقر إسماعيل واليسعى وذلكفر وكل من الْأَخْيَارِ هذا ذكر وَإِنَّ للمتقين لحسن مآب جنات عدن تحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف في هذا ما شر ماب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده